رياض القران يقدم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهةً لا يخلقون شَيْئًا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا ولا يملكون مَوْتًا ولا حَيَاةً ولا نُشُورًا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفكن افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا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 تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها سمعوا, لها سمعوا لها تغيضاً وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا دعوا هناك ثبورا دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا, لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم, كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاء لهم فيها لهم فيها لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا اللهم انا نسالك ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك قالوا سبحانك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 فما تستطيعون صرفه ولا نَصْرًا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، ومن يظلم وما أرسلنا. قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام, الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون أتصبرون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 وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، وقدمنا ما عملوا من عمل، فجعلناه هباء. يومئذ خير مستقر وأحسن مغيلة ويوم تشق السماء بالغمام ونزل الملائكة ونزل الملائكة الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني يقول يا ليتني يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا, يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب يا رب وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القران مهجورا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 الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم اغرقناهم اغرقناهم وجعلناهم للناس آيَةً وَأَعْتَدْنَا للظالمين عذاباً أليماً وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وَأَعْتَدْنَا للظالمين عذاباً أليماً وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي انطرت مطر السوء فَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون, وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه قَرَأَ من اتخذ إِلَاهَهُ هواه أَفَأَنْتَ تكون عَلَيْهِ وَكِيلًا أَن تَحْسَبَ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ أَمَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لجعله سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا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 طهورا <تصفيق> لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا ونسقيه مما خلقنا أنعام وأناس كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا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 وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا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 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَتَوَكَّلْ وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سِتَّةِ أَيَّامٍ ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش الرحمن الرحمن الرحمن فاسال به خبيرا واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا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 يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا ربنا اصرف رب عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا إنها ساء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 وَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ, ولا يزنون, ولا يزنون يفعل ذلك يلقى فاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا يضاعف له العذاب, يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من ت فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات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 الذين يقولون ربنا لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها, <تصفيق> ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها مستقرا ومقاما اللهم إنا أسمك الجزاء قل ما يعبأ بكم ربي قل ما يعبأ بكم ربي قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما